هذا هو الدرس الحادي عشر من شرح المقدمة الجزرية قال أبو العز القلانسي وهو من علماء التجويد يا سائلا تجويد ذا القرآن خذ هديتا عن أولي الإتقان تجويده فرض كما الصلاة جاءت به الأخبار ولاياته، وجاحد التجويد فهو كافر فدع هواه إنه لخاسر وغير جاحد الوجوب حكمه معذب بعد ذاك إنه يؤتى به لروضة الجنات كغيره من سائل العصات إذ الصلاة منهم لا تقبلوا ونعنة المولى عليهم تنزلوا لأنهم كتاب ربي حرفوا وعن سبيل الحق زاغوا فانتفوا فهذا كلام شديد يعرضه أبو العز القلانسي عن الذين يقولون أو ينكرون التجويد أنه غير واجبين وغير فرضين. والعلماء يقولون أقوى الدليل عندنا هو الدليل الإجماع. وشيخنا الشيخ محمد تميم الزعبي الحسني حفظه الله تعالى يقول أن أنه لا يوجد أبداً إسناد من الأسانيد يعني ما في واحد شيخ أجاز شيخا أجاز طالبا له إلا وأجازه بالتجويد. بجميع فروعه يعني مثلا انا اخذت اجازه من التام الزعبي مثلا اخذتها بالشرط المعتبر وهو باحكام التجويد كاملة ولا يجوز ابدا ان نأخذ او أن نعطي اجازه بغير الالتزام باش باحكام التجويد فاذا ما احدهم اجاز يعني شيخ اجاز طالبا بغير ان يعلمه بغير إدقان لأحكام التجويد فإن هذا يكون سقوط سقوط أهلية هذا المقرئ ما خلاص لا يعتبر هذا الموضوع وهذا يدل دلالة واضحة قافعة على فرضية وحتمية موضوع التجويد لكن كما قلت لكم التفصيل السابق هو التفصيل المنطقي والعقلائي في هذا الموضوع ها لأن نرى العلماء في مقام الاستدلال أو في مقام الذكر، طيب لا يلتزمون بش بالإضام وكذا وإنما يلتزمون بالتجويد الذي يصح به مبنى، يعني مبنى الكلمة ومعنى من حيث المخرج ومن حيث الصفات ونحن ذلك على التفصيل ذكرنا. ممكن بعض الأقوال نحن يمكن هذا كلام طويل وقد يكون كبير شوية، فما هو المطلوب منا في في هذا الباب الذي صدره؟ ابن الجزري بقوله والأخذ بالتجويد حتم المطلوب منكم في الاختبار تمام هو عندما يقال لك ما حكم التجويد علما وعملا تقول التجويد من الناحية العلمية يعني دراسة احكام التجويد هو فرض على الكذاية اذا قام به من يكفي سقط الكم عن الباقي وخلاص ويدار مدخلك شاء هذا حقوق علماً وعلاً. هذا علماً العلمية. هذا العلمية. أما من الناحية العملية فالعمل والقراط بالتجويد واجبة وجوباً عينيا. والبحث الطويل لذا سمعناه في الدرس السابق هو من بابش يعني الاستفادة والاطلاع وإما يحتمه شرح مقدمة الجزرية مو يعني نافلة من القول لا ليس نافلة من القول، وإنما يحتمه شرح الجزري لأن مقام التعليم مقام بيان وتفصيل وتأسيس، وليس مقام اجمال الغاز. نعم هذا أول ثم أقسام الناس لم رحتاني أقسام الناس في التلاوة، طبعا هذا على الصبور المطلبين به. ثلاث أقسام. قلنا مأجور واحد اثنين معذور ثلاثة مأجور هذا مهم فهو أنا ونحن ذكرنا في شرحنا في الدرس السابق معنى كلمة مأجور شخص الذي تلقى القرآن كما هو يعني على الطريقة الصحيحة وقرأ به هذا يكون إن شاء الله مأجورا وقال عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ ويتتعتع فيه عليه شاق قل له أجران وأما بالنسبة للمعذور هم قسمان قسم عنده مشكلة خلقية يعني ما يعني لا يطاوعه لسانه هكذا أو أنه تربى في بيئة معينة وكبر ومن الصعب من الصعب يعني في بعض الناس يقرأ عندي وعمره مثلاً أربعين خمسين سنة وقد نشأ في, في بيئة معينة فما يستطيع أنك تجلس معاذ يعني تحفر ما يكون هكذا يعني هذا, الـ هذا الـ الذي يستطيع لا يكلف الله نفسه إلا وسأح وخذ العجمي ولا عجمي كذلك حين بعض العجمي يعرف ينطق العين يا أخي ما يقول له مثلا الحمد لله رب العالمين أو ولا الظالين ما سلام فإذا قرأ ولا الظالين طيب فإنك تعبر تعلمه تعلمه تعلمه, تعلمه آه طيب كيف تعرف أنه معذور أو غير معذور حاول إذا قال مثلا العالمين نطق العين فعلم أنه ليس بمعذور وإنما هو يريد أن, إيش أن يقرأ القرآن آه بلكنته لهدف قد يكون هدف قومي قومي نعم ما معنى قومي يعني هو لو قرأ العالمين يعني يشعر بأنه سر ناقص أنه سر زي كأنه عربي مثلا فهو إله هو يريد أن يقرأ القرآن بلكنته ولحنة حتى يعتد بنفسه فيقول الحمد لله رب العالمين فرحان فيها يعني لا حظر للا لا, لا غيرهم يعني نتكلم عموما يعني لا أحد ولا ممكن هذا يكون إيش معذور أو بعض الناس يكون بعيد عن العلماء بعيد عن القراء يقرأ القرآن كيفما اتفق عنده مصحف في البيت لكن ما في علماء ولا في قراء ولا يعرف هذا أيضاً يعني معذور وأما ما يرونه أن بلال كان يأذن أشهد أن لا إله إلا الله فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول شين وبدال شين عند الله فهذا باطل لا اصل مو صح شين وبدال شين عند الله واحد قال هو البخاري وتمكن البخاري اللي بيع الرز للحج هنا واما المازور فهو من قنع بكياوه نفسه إما نعم الثالث المأزور خلاص المأزور ذكرنا قلنا لما بعم الخلقي طيب وإما أن يكون بعيد عن العلماء أي يكون بعيد عن العلماء هذا يعني ما تلوه لكن هذا الكلام كله هو أنا ذكرته ابن الجزر رحمه الله تعالى في كتاب التمديد. وفي كتابه النشر أيضا في القراءة العشر هذا بالنسبة لموضوع العم المأزور قلنا ذكرنا من من قنع بقراءة نفسه ومنعه الحياة إما يكون المانع على الحياة هذا واحد أو الكبر أو الكسل حتى كمسكين كم هو مسك ما عنده حياة يعني هو مثلا لا, لا ليس عنده حياة منعه من العلم وليس عنده كبر أيضا هو متواضع يمنعهم للعلم الذي يمنعون كسل بكرة بعد بكرة والتواني مثلا ففي هذه الفرضيات الثلاث هو مأزور غير مأجور صح طيب هذا الأمر اليوم نأخذ الحق المستحق قال لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاه الحروف حقها من صفة الله ومستحقها أولا ما معنى حسن الأداء ما معنى حسن بالوزينة الأداء ما المراد هل المراد بالأداء هو التجويد أو حسن أداء هل المراد به التجويد أم مراد به تزين الصوت أم التغني بالقرآن أم ماذا حقيقة الأمر أن حسن الأداء مركب من أمرين سعين الأمر الأول إقامة التجويد مخرجا وصفة ومدا وإضغاما وإظهارا إلى غير ذلك هذا هو الأمر الأول والأمر الثاني تزيين اللغة وتحسينه والتغني به والترنم به فحسن الأداء مركبا من هذين الأمرين وسأضرب لكم مثالا عمليا حتى نعرف ما معنى حسن الأداء طيب ركز معلها اقرأ يا فلان قول الله سبحانه وتعالى مثلا قل أعوذ برب الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس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 عشناه الفرق.. ده. طيب حرق.. اقرأ لنا اه؟ ما زينا الحين شو؟ اقرأ لنا سورة الناس. طيب قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس لاه الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. -قل -قل -قدي الجواب لا يوصف بحسن الأداء. لأنه أخل به بالتجويد إذن حسن أدى مركب من الأمرين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس ونأتى بحسن الأداء زي اللفظ مع إقامة أحكام التجويد. عرفنا الفرق بين التجويد وبين حسن الأداء بين التغني عرفنا المعرفة عن الطريقة العملية. إذا مرة آه يعني آه بعض الناس يقرأ يقرأ خاص بالاختبارات يعني زمان طيب زمان في الاختبارات يعني سابقا كان بعض الناس يقرأ بالتجويد ما شاء الله 100% ودرجة الأداء هي 5 من 5 فعطيه 3 من 5 فيقول ليش تعطينها من 5 والتجويد أنا جبتها التجويد والله صباحا أنا أقول لك شيء هذا المكتوب أمامك إيش التجويد للأداء الأداء صح إلا لا موجود الأداء وليس التجويد وقراءتك يعني عفوا طفش تأتين بإحكام مئة بالمئة لكن ما فيها روح ما في روح فيها ففي حقيقة الأمر أن الأداء هو روح التلاوة والتجويد خلنا نقول التجويد جسد التلاوة وحسن العداء روح ايش روح طبعا. طبعا. التلاوة في ضبط نروح الجسد لاحظوا لنا فانقص تيجي واحد اخر ما شاء الله صوته جميل ويرتين الاخر اعديه ثلاثة من خمسة بس تجويد ما فيه ليش نعطينا امتعب نفسي نقول صح انت ما شاء الله عندك الروح بس جسد ما فيه إذا الأداء هي الجسد مع الروح إقامة التجويد مع تزيين اللقم من فين جبت الكلام هذا ارجع في المنظوم عندك قال من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل هذا بالنسبة للتجويد وهو أيضا حية التلاوة وزينة أدائي والقراء لا أحضر لها فلما نحكم على فلان بأنه مجود غير لما نحكم على فلان أنه والله صوته حلو غير لما نحكم على فلانه حسن الأداء ثلاثة أحكام عندك فلان خليه دقيق طيب دقيق فكثير من الناس الآن يذهب يصلي يحب يصلي خلف القارئ الفلاني لماذا قال والله ثلاثة ممتاز حلوة هو لا يعني أنه حسن أداء هو صوته جميل بس لذلك ما يؤخذ ما يؤخذ رأي أحد الناس في القراء وإنما يؤخذ رأي من أهم الاختصاص كل يعرف وأكثر من أصواتهم جميلة قراءتهم عائمة زي الصحابة كل يعني ما هي ذكر عدد التجويد اللي اللي هو مية يعني مش شهادة يعني طيب وقد الإنسان يسمع رجل يجود مجود لكنه أداء ايش؟ أو حسن تلاوته يعني ضعيف ما ينفع فحسن الأداء هو الجمع بين جسل التلاوة وروح التلاوة التأثير طيب فمعنى ذلك أنك متى ما تأثرت بقراة القارئ وكان مجودا مقيما للحروف على على الأصول التي وضعها أهل هذا الفن فمعنى ذلك أنه حسن الأداء الآن. وإلى الآن في الجمعين هم قادرين يفرقوا بين موضوع التجويد وحسن الصوت وحسن الأداء إلى الآن هم وهذا بين موضوع التجويد وموضوع الصوت الحسن وبين موضوع حسن الأداء الذي هو الجمع بين التجوير وبين التأثير فعندما تأثر بالتلاوة وهي مجودة هذا خمسة من خمسة لكن يجود لكن يطفشني يعني قراته مملة ما فيها روح هذا أداوة ناقص أول نبعضهم بحسن صوته على حساب التجري مدلك 12 حركة عشان تزبط معه أنهما وكذا لا طيب وهو إعطاه الحروف حقها قال إعطاه الحروف حقها من صفة الله ومستحق الآن ما معنى الحق هذا شو هده سمعين ما معنى الحق وما معنى المستحق نجيب على السؤال حق الحرف هو صفته الذاتية الملازم له والتي لا تنفك عنه بأي حال من الأحوال هذا حق الحرف صفته الذاتية الملازم له والتي لا تنفك عنه في حال من الأحوال مثل صفة الاستعلاء فإنها حق لخص للحروف اللي مجموعة في قولك خص بعضهم مثل الاستعلاء هذا بالنسبة ليش للحق وأما المستحق فهي الصفة الناتجة عن حق الحرف. وتكون عارضة مثل التفخيم فإن الاستعلاء حق والتفخيم هو المستحق والاستفال حق والترقيق هو المستحق هذا هو تعريف الحق وتعريف في المستحق بعدها نعرف الأكلمة أو نريد أن نبين معنى الحق والمستحق بمثال لأن بعض الناس مرش معنى الحق ومستحق لا المستحق هي صفة عرض عارضة ناشئة عن الحق مثال ذلك الشدة في الكاف الشدة في الكاف حق أم مستحق الجواب حق حق حق ما مستحقها مستحقها الهمس فإنك إذا قلت أك شوفه أك هذا إلى إلى الحين حق المستحق ك مستحق أك أك فالإثيان بال بالشدة هي حق وحق لا لا تنفع عن بحنا بحنا لحول لكن المستحق قد ينفك ها شوف أد سمعت الهمس لا ما سمعته فلذلك الهمس هو لا بد أن يكون ناشئا عن صفة ل... عن صفة لازمة فقد يأتي وقد لا يأتي لكن في حقيقة في الأمر إذا تركناه على سجيته ينتج عنه بشكل تلقائي أو التاء فإن الشدة في التاء حق ومستحقها الهمس أد أد والطاء والباء والجيم والدار فيها شدة حق وصفت وصفتها على رأي من يرى أن القلقل عارضة القلقل محيط مروج تستطيع أن تقول محيط مروج لكن لو تعرف على ما هو عليه تأتي هذه الصفاوية البروج محيط هكذا والاستفال حق كما في الباء باطل مثلا أو ما أو الناس ومستحقه الترقيق ومثال ذلك ما معنى الحق المستحق فلان نال شهادة البكالوريوس مثلا في الهندسة إذا ما حقه الجواب حقه مثلا أن يصبح مقاولا أو موظفا أو أي شيء هذا حقه هذا حقه طيب نحن عندما أخذ هذا الحق ألا ينتج عن هذا الحق مستحقات؟ نعم مستحقات مثل مثلاً كادر معين، مكافأة معينة، راتبا معين، أشياء حقوق معينة يعني. حتى الناس يشكون يقولون, يقولون فلان له إيش مستحقات؟ إيش مستحقات؟ يعني أمور ناتجة عن الحق الذي هو عمله. الإسلام مثلا الإنسان إذا بلغ وجاء بلغته الدعوة دعوة النبي عليه السلام والإسلام ونحن ذلك لاحظ ما حقه حقه أن يسلم طيب إذا أسلم ما مستحق وأن يعصم دمه وماله وعرضه وأن كر والأشياء كثير رح كام كثيرة جدا ترتب على على إسلامه هذا حقه إذا الحق المستحق شيء ناتج عن إيش عن الحق طيب يعني نعم يعني على كل حالة شقي الترتيل شقي الترتيل لا بد أن يكون في أن تأتي بحق الحرف المستحق وبالمناسبة يعني حتى ندقق في العبارة حق الحرف ينصب في موضوع مخرجه وموضوع الصفة أيضا ليس في الصفة بس فإن حق الحرف من حيث المخرج أن تأتي به من مخرجه من غير تقصير يعني غير إفراط ولا تفرير تأتي بالمخرج نعم ممكن يكون الحق لأكثر يعني أنك تطغط بالقربة المستحف ممكن أن يكون تفخين نفس الوقت أيوة صح ممكن ممكن لها أكثر من مستحف. تمام آه فإنت آه يعني هذا بالنسبة للمخرج أما بالنسبة للصفات فحق الحرف أن تأتي بالصفة التي هو يكتصف بها سواء كان شدة استعلاء استفاض مثلا ها تسموها جهة الرخاوة طيب وتأتي بحق بمستحق ذلك الحق وكيف الحق والمستحق من الناحية العملية كيف نعرفها أثناء التلاوة أثناء التلاوة فإنك لو قرأت مثلا والله يختص برحمته من يشاء نأخذها يخ تصو الخاء حرف استعلاء صح استعلاء معنى كلمة استعلاء لا تظهر في القراءة إنما هو لقب توصيف لكن بما أن حقه الاستعلاء فينتج عن ذلك مستحق التفخيم فتقول يخ تاء التاء بما أنه حرف انفتاح وحرف استفال فينتج عنه حق مستحق يعني ما مستحقه الترقيق ترقيق من جهة وعدم انفاق اللسان اللسان في الحنك العلى لأنه حرف مفتح إذا أكثر من مستحق هذا إذا هو منفتح مستحق وهو مرقق هذا أيضا مستحق يعني منفتح يعني لا ورثق طائفةين لسان فاهم فغائب المستحق هو ال يعني الناحية العملية للحرف حقيقة الأمر في في التلاوة يقصص الصاد حرف مثلا حرف تفخيم حرف استعنة إذا ما مستحقه التفخيم وهو إطبار وهو إطبار إذا ما مستحقه أن ترتفع طائفتي اللسان الحاكي لعلك تقول الحق هو التوصيف النظري والمستحق هو التوصيف العملي والصاد حرق فيه ضعف وهذا حق فما مستحق الضعيف أن نقويه نقوي بايش؟ بالصغير كم كلنا ننبحين مستحقات؟ كثيرة مستحقات كثيرة كما قلنا الرجل عنده شهادة في كذا وكذا يعني محق واحد فطلع له مستحقات في كذا ومستحقات في كذا وكذا أربعة خمسة سبع عشرة صح؟ هذا الكلام نعم شيخ كيف نقول أنه حق الحرف الحرف. لا حق الحرف ينصب على المخرج وعلى الصفة فمثلا حرف الباء مخرج انطباق الشفتين هذا حق حق هذا حق ها وصفته أنه شديد هذا حق لمحق هذا حق لكن أكثر شرح جزري عندما يتكلم عن الحق والمستحق يتكلم بس عن الصفة ما يجي بأسئل مخرج لا نقول أصلاً من من من حقوق الحرف إنك خرج أصلاً من إيش من مخرجية تستطيع أن تقول أن الحق هو التوصيف النظري للحرف، وأما المستحق فهو التوصيف العملي للحرف. ونحن عرفنا تعريف أكاديمي كما يقال عندكم تحفظونه كما هو عبارة علمية كما يقال يعني من كل إعطاه وإعطاه الحروف حقها من كل صفة لها ومستحقة قراءة القرآن الكريم تتكون من شقين الشق الأول تجويد الحروف والشق الثاني معرفة الوقوف يعني أين تقف أين تقف وأين ما تقف فأين المكان الذي فيه؟ المكان الذي لا تقف فيه؟ الشق الأور تجويد الحروف والثاني معرفة الوقوف تجويد الحروف يتكون من شقين أيضاً لوحده. حق الحرف ومستحق الحرف. فاحفظنا حق الحرف ومستحق الحرف. هو إعطاء الحروف حقها من صفة الله مستحقها قال ورد كل واحد الأصله ما معنى ورد كل واحد الأصله أصل المخرج نعم بمعنى إياك أن تخرج الصاد مخرج السين أو تخرج الطاء مخرج التاء أو تخرج الضاد مخرج الوا او الارغين مخرج القاف او نحن ذلك لا او الحاذ مخرج العين لاحظ وان تعطي صفة الاستفال للصاد وصفة الاستعلال التاع مثلا لا ورد كل واحد الي اصلح في نظيره كمثله ما معنى واللخظ في نظيره كمثله بمعنى اذا, إذا نطقت بهذا الحرف الصاد هنا تفخيم أيضا تفخمه في موابع التخيم. إذا أنت تمد للمنفصل أربع حركات في الموابع الآخر تمده أربع حركات اللفظ في نظري كمثلهم وهو يشير هنا إلى التناسق في التلاوة تكون القراءة على نسق واحد ما يكون فيها نوع من التخليط تم قال بعض الفضلاء إذ يكره التخليط أو يعاب والأكثرون الحرمة الصواب يعني يقول قلوا الله أحدث الدال صح قلت الله الصمد ما فعلت الدال ماذا نقول لا اللغض في نظيره كمثله الله الصمد وحد قرأ بما, بما انزل اليك وما انزل من قبرك لا اللغض في نظيره اربعة بما انزل اليك اربعة بما انزل الثاني لا عظل واللغض في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف التعسف في التلاوة هو تنطيطها تكلف والتكلف ينقسم إلى قسمين وهذا التقسيم تقسيم منطقي فالتكلف المحمود هو أن تدرب لسانك وتروض الفك حتى تنهض بنفسك فتقرأ القرآن قراءة صحيحة هذا التكلف المحمود يجيك شد عضلي ما في مشكلة طبيعي يجيك تعب ملوزم عليه لا مشكلة التكلف محمود يعني في كلفه مشقة والتكلف المذموم هو التنقيط والتشدق والتنطع خلاصة الكلام في التلاه وقد قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون وسأضرب على ذلك مثالا فإن الشخص مثلا إذا كان يعني يريد أن يمارس الرياضة على سبيل المثال تمام ففي البداية لا بد أن يتكلف صح ويصاب بشد عضلي ويصاب تعب تعبا الثاني يكون فيه تعب لكن أخاف وهكذا إلى أن يصل إلى الياقة جيدة صاحر هذا هذا ما يسمى بالتكلف المحمود قال الإمام الشاطئ رحمه الله تعالى وترداده أي القرآن تكراره والرياضة فيه وترداده يزداد فيه تجملا تجملا تحسين الاتلاوة ونحوها وغيرها من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وكن لطيف في نطقك لا تعسف في النطق والتعسف ما معنى التعسف الغلو في استعمال الحق هذا معنى التعسف اتعرف قانوني هذا مو تجويدي انت تعرف قانوني مو تعرف تجويدي بس حتى نعرف ايش معنى التعسف بس التعسف هو الغلو في استعمال الحق يقول فلن يتعسف بمعنى مثلا على سبيل المثال يكون الدوام من سبعة ونص إلى ثلاث ونص جاء سبعة ودقيقة متأخر خرج ثنين وخمسة وعشرين دقيقة فرق هرب هذا متعسف في إيش في الغلو في استعمال الحق تمام كيف استعمال الحق ويقول مثلا على التفشي التفشي اللي هو انتشار الهواء هواء الزفير في النطق بحرف الشين ممتاز ممتاز لكنه قال قريش هذا الغلو في استعمال الحق او اشتغش الضاد مثلا الضاد الستار ولو ورب طالين هو دي دي تفسرها يسمون بالطريقه هذه بلا في عشك او الهمزه لا بد من تحقيقها السماء قد انيغبر شيء قبل المغرب واحد عنده يقرا رجعت قرات السبع كيف يقرأ السفهاء وتقول دحين انت ما قرأت في عليك في اللواحق الجزائريه او ان تشدد بعد مد همزه فيفر سامعها من الغثيان ليش ما اشرح لي اياه قال لي لا قال لي شنو المقصوده مقصوده يعني السفهاء أه أه التشديد لا يكون بتكرار حرف هذا ما صار تشديد التسية تقول مثلًا فإن لم يصبها وابيل فطول هذا تشديد يعني الضغط على الحرف تمام لكن عندما تقول السفهاء هذا لحن وتعسف السف والصواب السفهاء بس الدعاء عادل. بالنطفة في النطفة إلى طيب يا ابن الجزري كيف نتعلم ذلك يريد أن يقول كما نقول لكم بالطريقة البسيطة العامية أنه التدريب ما خلش شيء على أي حاجة التدريب ما خلش شيء حتى الببغاء حتى القرود حتى الحيوانات الحيوانات التي هي التي لا تعقل إذا تدربتها أدخلت ولا لأ نعم ها وليس بينه وبين تركه إلا رياضة مريه يفكه هذا الحل عندك حادثة ما عند حد مرة كيف تعلم التجويد وليس بينه وبين تركه إلا رياضة مريه عندك حد ما عند ثاني مرة ما فيه. عندك انت؟ عند ما عنده حد واحد عنده ما عند ثاني ما وليس بينه وبين تركه إلا رياضة بإمدفك طيب ثم قال على ذلك في باب التنبيهات الآن بعد أن بين وشرح لنا الإمام من الجزر التجويد والحق والمستحق يريد أن يدخلنا في بعض التطبيقات يريد أن يدخلنا في بعض التطبيقات فماذا قال فرققا مستفلا من أحرفيه فرقيقا إشارة إلى المستحق مستفلا إشارة إلى الحق من حرفين ما معنى ذلك يعني إذا, إذا تقرأ حرف مستفل مثلا زي الباء أو الها ما تقول مثلا أفبالباطل يؤمنون ها؟ أو تقول مثلا السفهو لا وإنما تتيب الترقيق السفهاء أفبالباطل السماء الناس بالترقيق الكافرين لأن الكاف حرف استفاد صح وهذا حقه وما مشتحقه مشتحقه الترقيق فقال فرقيقا مستفلا من أحرفي يعني حرف الاستفاد رقيقها هذا الآن في صورة الفقه في حاجة يسموها المنطوق والمفهوم ما المراد بالمنطوق يقول لك المنطوق هو ظاهر النص والمفهوم هو التعاكس يسمونه الاحتراز القيد الاحترازي إذا يسمعنا يعني لما نقول فرقيقا مستفلا من أحرفي هذا منطوق أو مفهوم منطوق كذا مثل مفهوم. هو ما هو المفهوم ففخما مستعليا من أحرفي إذا أخذنا فائدة الفائدة الأولى بطريق المطابقة وهي ترققا مستفلا من أحرفي والفائدة الثانية مأخوذة بطريق اللزوم اللي مفهوم مفهوما تفخما مستعليا من حرف. وما ما قام فخما أنا قلت فين جبتها أقول مفهوم كلامه الظالمون الصابرون الصالحات إِلَّا الَّذِينَ أَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ماذا فعلت أنا في الصلاة؟ والحق طيب ماذا سيئة أسوي؟ الصَّالِحُوتِ عكستها، خطأ طيب الصالحات لا طيب الصَّالِحُوتِ لا هل الحكم وضع الشيء في إيش؟ في موضع، وأنا سرفت ذاك، العادة يعني ترطيبا مستفلا من حروفه. عرفنا معنا كلامه هذا. طيب مفهوم؟ مفهوم إن شاء الله. قال وحاذرا تفخيم لفظ الألفي. شو راح الجذري بور ابن الجذري؟ غلطان. ليه غلطان؟ كيف هو حاذرا تفخيم لفظ الألفي؟ الألف لا يوصف بتخفين ولا بترقيق. فإن كان ما قبله مفخما فخمنه زي الصو وإن كان ما قبله مستفداً أو مرقّاً رقّا زي باء نقول أنتم غلطان مول غلطان فإنه عندما قال وحاضراً تفخيم رقّ الألفي تمام يشير إلى الشائع إلى الشائع في في أعرف في الخطأ الشائع عند رتق الألف إيه يشير إلى الخطأ الشائع عند نطق الألف وسأضرب مثالا أنت هنا في المدرسة زي عبد الله ولا الله غيصل تقول للطلاب أيها الطلاب لا ترهقوا أنفسكم بالمذاكرة إن نفسك عليك حقا تقول لهم كذا ها ايش تقول لهم لا تهملوا ذاكروا طب أليس النصيحة الثانية صحيحة ولا لا طب أليس الصحيحة من النصيحة الأولى لأن هذا هو له هو أغلب الشائع هذا هو أغلب الشائع بالعكس إنت قلت لهم لا ت شوي على فسكم ريح على فسكم الله الدوا يعني راح يقول لك زكر الأخير والله مرة يعني ما يذكر بالمرة فلما يقول ابن الجزر رحمه الله وحاجرا تفخيم لغة الألفي يشير إلى أن الشائع في قراءة الناس ما عندهم مشكلة الناس في موضوع ترقيق في موضوع ترقيق الالف عندهم مشكلة في موضوع التفخيم يفخمون الالف ولو كان مرتبقاً فيقول مثلاً قبل باطل يؤمنون السماء فابن الجزري عندما يقول احذر تفخيم رخ الالف ماذا يريد من ذلك يريد من ذلك إنه يشير إلى الخلاف الشائع إلى الخطأ الشائع في النطق بحرف الالف واضح لا هذا هو الرد يعني إحدى رتبهم أفضل ألف ومن جهة أخرى فإن ابن الجزير رحمه الله كان يعيش يعني في عندما أتلف هذه المنظومة كان يقيم مع نوويقري الناس في مدينة شيراز ومدينة شيراز فين هذه تنتق في الرأس في إيران في بلاد فارس معروف وأهل تلك البلاد يفخمون يفخمون فكانه يريد ان يقول اكثر الطلاب اللي يجونهم من ذلك البلاد فلما يجي يقرأ عندي الالف مثلا كتاب يقول كتاب مثلا فنقول له اي حذرت الخيمة ناخد الالف يعني مثلا في اللغة الفارسية يعني بالمناسبة يعني عندما يقولون كتاب احنا في العربي كيف نقول كتاب نقول كتاب صح هكذا كتاب هم الكتاب بالفارسية كتاب أي الفرق؟ بس لو قلت بالفارسية كتاب خطأ خطأ كتاب خطأ صح ولا لا هذا معروف؟ طيب وحاضرا تفخيم لغة الل ألفي فعلينا بالتحرص عندما ننطق الالف أن لا إيش والتفخيم بالمناسبة درجات طيب في بعض الناس يقول انا ما سمعت واحد حقيقة لما يقول يقول اه فبالباطل ما سمعت يقول لا التفخيم درجات فان الشخص اذا قال الا الذين اامنوا آآ اامنوا انه فخم لكن التفخيم على ايش على خفيف او من قال السماء معناته ما تسمعه فخمه لا هو فخمه بس على ايه لا في انتظر يقول السمو مثلا السماء أو يقول مثلا وجاء المعذرون من الأعراب مثلاً جاء حالفة خبر وكيف نسلم من هذا التفخيم بأن نرقيقها وجاء المعذرون السماء الدعاء فبالباطل يؤمنون وليس فبالباطل با أو آمنوا لا آمنوا آمنوا وهكذا وهمزة الحمد أعودوا إهدنا يتكلم عن الهمزة يقول إيش هو همزة أعودوا إهدنا الكلام يعود على الأمر الأول يقول احذر تفخيم لفظ الألف واحذر تفخيم الهمزة كتبنا عندك في النص في اسم هو لما قال وحاذرا تفخيم لفظ الالف وهمزة إيش معنى وهمزة؟ معطوف, معطوف على وحاذرا تفخيم لفظ الألف, الالف يعني إيه؟ احذر تفخيم لفظ الهمزة في الكلمات التالية. دقيق النظرة. يقول اياك أن تقول وهمزة الحمد لا تفخِ الهمزة الحمد تقول الحمد لله الحمد لله لا الحمد لله أرحم أعوذ لا تقول أعوذ بالله أ أعوذ بالله أعوذ بالله أ وليس أ أه. أعوذ إهدينا إهدينا ربطها إهدنا. كيف ربطها أفترض إنه ما بين الهمزة والها يا صارت؟ إهدينا مذبوط اقسم لي رصين سارت إه دينا. دينا. دينا يعني هي يعني إفرضها أنها يا إه دينا مضمون تقسيم الصين سارت إه دينا هذه بس لأن بعض يقول آه دينا آه دينا مر علينا نزكي آه دينا وهمزة الحمد اعوذ دينا الله الله لخ بجلاله من تبدأ بها مثلا الله ولي الذي آمن ما تقول الله الله ولي اللذين آله الله الله وبالمناسبة هنا في فائدة دقيقة شوية وهي بعض اخواننا وسوس في همزة الله خائف يقول ايش يقول الله آ ويريد ان ينطق بالترقيق يعني الله فصار يشوف يقول إيه الله رعت لك يا مرجع يا خوارج يا مرجع يا خوارج يعني يقول الله يصيرنا الخوارج مثلا مثلا يعني أو إيه الله يصيرنا المرجع مثلا وفعلا وتجدهم يعني تعبانين فيها تحصلوا يقول لك الله. لا عادي عادي عادي, عادي بالسهالة بالسهالة شيء هي هي بس يعني هذه كيف أبين لك إياها استعرف الآن في بعض الإذاعات في الراديو، الراديو تيجي يعني بال، صح؟ كذا شرح، كذا راحت الإذاعة الموجة، كذا راحت الموجة، ضبطها بالشعرة صح؟ هذه ذيك، الضبط شعرة بس، الله ولي الذين آمنوا يكفي، الله ولي الذين آمنوا ولا تقول الله الله ولا تقول الله بل بعضهم يقول من الله من الله خاف يقول من الله لا من الله عادي عاديت لا توسوس في هذا الأمر فقط تنبه شاكر من جزيل قال وحاجرا تفخيم لفظ الحمد أعود إهدينا الله آ اه الله وليس الله الله الله ثم لام لله لنا ما معنى ثم لام يعني وحذر تفخيم لفظ اللام في قوله ولام لله كيف تفخيم اللام يعني يقول مثلا لله أو كيف يعني ما في حد يقول لله يعني لله هو يريد أن يقول أن هذا التفخيم الذي في لله قد يكون دقيقا لذا بالمناسبة الأخطاء التي يقع بها قراء القرآن تنقسم الأقسام خطأ واضح مثل أن يقرأ أنعمت عليهم هذا خطأ واضح ولا دقيق واضح اثنين خطأ يعرفه يعرفه القراء مثل قال من يعمل ولم يقول من يعمل أو قال الناس, ما قال الناس من يعرف هذا الخطأ القراء وخطأ يعرفه المهرة من القراء المهرة مثل المساواة بين المدود مثلا وخطأ يعرفه الكمل من القراء يسموها الأخطاء الدقيقة يعني اللي هما الصفوة من القرءان، الكُم من, من القراء يعرفونه. شوف كيف؟ فهو عندما يقول ولا لله لنا بعض الناس يقول أنا فيه شيء. ما نسي شيء بأشياء إذا واضحة كيف يفخمها؟ لا نقول أنت عندما تقول لله ما في السماوات إذا قلت لله ل... لله ما في السماوات انت فخم الكلام لكن تفخيم يسير ودقيق والتخلص من ذلك أن تخلص الكسر فتقول لله لله ما في السماوات لاحظ لو قلت لله لله فرق لما في فرق هذا الفرق هو إحذر أن تفخي بالأخض اللام هنا ها مرة ثانية لله ما في السماوات وما في الأرض لله لله لله ما في السماوات بحركة البطيئة الحركة البطيئة تظهر هذا الشيء ها لي اول لا لي اي روا لا لي لله لكن لي لي لله ما في السماوات وما في الارض نام لله لنا لنا كيف تفخم اللام في لنا هل في واحد من الناس يقول لنا لا ماسك لا يمكن إلا أن يكون عجميا مثلا ممكن إذا كان عجميا معين مثلا ممكن. لكن هو يقصر تفخيم يسير جدا يحذر منه فلا تقول مثلا وما كان لنا وما كان لنا لا وما كان لا وما كان لنا والصواب وما كان لنا لا وليس لا لاحظ لا مفخمة لا مرققة وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان لكنها تفهمنا وما كان لنا لا لنا ان ناتيكم بسلطان لا حدا فرق لا ملله لنا وعلى الله ونعم لا بل وعلى الله ورضى وليتلطف وليتلطف ولي نعم وليتلطف وعلى الله ولط يقول انتبه لا تفخم اللام فيه وليتلطف يعني اللام اللي بعد التاء يعني لا تقول وليتلطف وليتلطف لماذا لأن الطاء قوية واللام مالها ضعيفة وارخوش يسوي يشد الضعيف فتروح جاريها وليتلطف طع فخلص اللام عن الطع وقل وليتلطف بل بعضهم يزيد من الطين بالله وفي الطنبور نغمة فيخلي التاء طع تخبس كلها فيقول وليتلطف وليتلطف ما سمعت تواحد قرأ كذا ممكن لو رداقق تشوف وليتلطف والصواب وليتلطف نحاذب على ترقيق اللام وليا وتا واللام وتخيم وتباق الطاء وترقيق فعلا وهذه العبارة يقولون الجملة هذه في منتصف للقرآن الكريم وليتلطف وليتلطف وعلى الله لا تقول وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله, وعلى الله وعلى الله ها. وعلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون تمام ولا يقول لك وهذا خطأ شائع لا تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا وإنما هي ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا ولا وليس ولا الضالين وأكثر الصغار أطفال الصغار يفخنون اللام من السرعة يعني فقر غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا بس ما يشعرون بها ولا الضالين والصحيح ولا الضالين وفيها كلفة شوية فيها كلفة لكن لابد من التنبه ولا الضالين ماشي الحال ولا يتلطف وعلى الله ولب ولب يعني ولا الضالين نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.